بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لا تكن أسير الدنيا. وعبد هواك لا تكن موطنا للخطايا ومستودع عند الرزايا هل يغفر الله لنا إن الله يغفر الذنوب جميعا رحمته أسرع من غضبه ومغفرته أعجل من عقوبته التوبة إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني سبحان من يعطي ونخطي دائماً ولم يزل مهما هفل عبد عفا التوبة وحسرة عليك إذا دعيت إلى التوبة فما تبع وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون أين الجبابر والفراعن أين هم أين القصي وأين أين الوالي المنتدى يقدم يا نفس توبي يا نفس توبي يا راقضا في ميادين الله ومرحا وراقضا في ثياب العين شوان مضى الزمان الحمد لله الرحيم التواب الهادي إلى الصواب الملك الوهاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصيد والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخي الكريم إن التوبة هي ترك الذنب على أجمل الوجوه وهي أبلغ وجوه الاعتذار والتوبة من كمال الإيمان وحسن الإسلام التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي عودوا إلى طاعته وأنيبوا له والعبد التواب الكثير التوبة والله هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وفي التوبة رجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب والقيام بحقوق الرب وتدارك ما أمكن التوبة هي الاعتراف بالذنب التوبة هي الإقلاع عن السيئات التوبة هي الندم على المعاصي التوبة الندم على معصية الله من حيث هي معصية مع العزم على عدم العودة إلى الخطايا والآثام يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أي يكفّر عنكم سيئاتكم وَيُدْخِلَكُمْ جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهاض يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا نفس توبي التوبة النصوح هي تنزيه القلب عن الضيئة وعلامتها أن يكره العبد المعصية ويستقبحها فلا تخطر له على بال ولا ترد في خاطره أصلاً ولا يبقى على عمله أثر من المعصية سرا وجهرا وهذه التوبة هي التي تورث صاحبها الفلاح عاجلا وآجلا ولا بد للمؤمن أن يتوب إلى الله خوفا من العقاب وطمعا في الثواب واستجابة لأمر الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فهذا هو دأب الصالحين والأولياء والمقربين من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب والإنابة والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين كحال نبي الله أيوب عليه السلام وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب يا ثقتي يا أملي أنت الرجاء أنت الولي اختم بخير عملي وحقق التوبة لي قبل حلول أجلي وكن لي يا رب ولي هل اعتبرت بليلها ونهارها وتقلب الأزمان والأحوالي تالله لو دامت لقوم قبلنا لم نأت عبرة سلسل الأنسال لكنها تفنى ويفنى أهلها وأراك لم تقصر عن الإهمالي أحسبت أن الموت عنك بمعزل فغدوت في اللذات غير مبالي ولقد أتتك النذر لم تعبأ بها ولقد دعاك القوم بالترحال أين الذين عرفتهم وصحبتهم أين القياصر في الزمان الخالي التوبة النصوية يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله, توبوا إلى الله توبة فالتوبة النصوح تجب ما قبلها وتنقل صاحبها بعون الله إلى الهدى التوبة النصوح تجمع الندم بالقلب والاستغفار باللسان وإضمار عدم العودة وتجنب خلطاء السوء التوبة النصوح هي توبة صادقة روحها الإخلاص والخوف من الله التوبة النصوح على المسلم أن يعجل بالتوبة النصوح ويستبشر بأن ربه تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة ثمانية أبواب سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من مغربها هذا هو الطريق توبة نصوح توبة تنصح القلب وتخلصه ثم لا تغشه ولا تخدعه توبة عن الذنب والمعصية تبدأ بالندم على ما كان وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة فيتخلص القلب من رواسب المعاصي فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سُقِل قلبه وإن عاد زيد فيه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 ليس حوله أحد لا ماء ولا طعام ولا أناس أضل بعيره أي ضاع منه فجعل يطلبه فلم يجده فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت قد أيس من بعيره وأيس من حياته لأن طعامه وشرابه على بعيره والبعير قد ضار فبينما هو كذلك إذ بنقته عنده قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها فبأي شيء تقدرون هذا الفرح هذا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال لأنه فرح عظيم فرح بالحياة بعد الممات ولهذا أخذ بخطام البعير فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح مع أنه أراد أن يثني على الله فيقول اللهم أنت ربي وأنا عبد يا نفس توبي فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام والدين كله داخل في مسمى التوبة وبهذا استحق التائب أن يكون حبيبا لله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله أكبر الله أكبر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال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 أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلاً عن القيام بها علماً وعملاً وحاناً ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. يا عبادي، بأنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، أغفر لكم. يا لكم. رب، إنكم لن تبلغوا. يا, يا رب، يا رب. هل من توبة الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب مني والكآبة والشحوب أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيب أنت المؤمن والمعين وأنت يا رب المجيد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصاب تائب مستغفر قد جئت نحوك ساعيا أتعسر فاغفر ذنوبي يا إلهي إنني عبد ضعيف آئد يتحسر رباه قد أدمت دموعي وجنتي والسيل من عيني لا يتأخر رباه قد تعب الفؤاد ندامة وعزمت ألا يستعاد المنكر فاصفح عن العبد الفقير فإنه يرجوك لا يرجو سواك وينظر الذنوب أضرار جسيم حرمان العلم وحشة في القلب تعسر الأمور وهن البدن حرمان الطاعة محق البركة قلة التوفيق ضيق الصدر تولد السيئات اعتياد الذنوب هوان المذنب على الله هوانه على الناس لعنة البهائم للمذنب لباس الذل الطبع على القلب انعدام الغير ذهاب الحياة منع إجابة الدعاء زوال النعم نزول النقم الرعب والخوف في القلب الوقوع في أسر الشيطان سوء الخاتم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقه بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون باب التوبة مفتوح وعطاء ربك ممنوح وفضله تعالى يغدو ويروح ولكن أين التائب المستغفر عفوك يا ربنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم هذه الآية الكريمة أولا تعطي قدرا من التوازن بحيث يكون قلب المؤمن بين الخوف والرجاء فلا يفرط في الرحمة إفراطا ربما يحمله على التجرع على المعاصي مثلا ولا يفرط في الخوف إفراطاً ربما أبعده عن الاعتدال والتوسط وأزعج قلبه بل يكون خوفه ورجاءه واحدا كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لكن أيضا الآية فيها دليل على أن رحمته سبقت غضبه لأنه لما تكلم عن الرحمة نسبها إليه سبحانه وتعالى وإلى ذاته العلية المقدسة فقال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم فذكر المغفرة وذكر الرحمة وبدأ بها أولا ثم قال ثانيا بعد ذلك وأن عذابي إذن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يروي عن رب تبارك وتعالى إن الله تعالى كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية تسبق غضبي وهنا تجد الرحمة في الآية سبقت الغضب فبدأ بالرحمة نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم ثم قال وأن عذابي ما قال وأني أنا المنتقم الجبار مثلا وإنما وصف عذابه بأنه هو العذاب الأليم ففي ذلك إشارة إلى أن الرحمة أقرب إلى ربنا وإلى فضله وعطائه وكرمه سبحانه أن يعفو ويرحم ويسامح فإذا فتح للناس هذا الباب ودعوا إليه كان ذلك من أوسع الأبواب التي ربما قادتهم إلى الله تعالى وإلى صراطه ولعل من هذه الرحمة أن تتخيل إنسان يجاهر ويعلن بالمعاصي والذنوب والآثان ثم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 إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال فيعود فيذنب قال فيكتب عليه قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه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 إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الإساءات منا كثيرة والعفو منه أكثر الخطأ منا كبير ورحمته أكبر الزلل منا عظيم ومغفرته أعظم سبحان من يعفو ونخطئ دائما ولم يزل ما هم آهف العبد عاف أعطى الذي يخطئ ولا يمنع جلاله عن العطاء لذي الخالق والذين إذا فعلوا ثحشا أخطأوا فاعترفوا وأذنبوا فاستغفروا وأساءوا فندموا فغفر الله لهم يا نفس توبي, يا نفس توبي من طبيعتنا الذنب ولكن منا من يتوب وينيب ويستغفر مولاه ومنا من يسر ويستمر ويكابر وهذا هو المغبون هذا هو المخذول عن طريق الهداية أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوبي وأشكو يا إلهي من معاص أصابتني وآذتني عيوبي التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدم. فلها شروط ثلاثة أن يقلع العبد عن الماصية أن يندم على فعلها أن يعزم على أن يعود إليها أبدا وأعظم التوبة وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان ثم يليها التوبة من كبائر الذنوب ثم يلي ذلك التوبة من صغائر الذنوب ولا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان <تصفيق> نمت على الله للذين يعملون الصوأ بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمن وعلامة التائب إسبال الدمع وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل هم لله درفة يعود إلى الحماء ويتوب من كل الذنوب ويهجر لله در من استعان بربه يرج النجاة وللجنان يشمر يا ايها العبد الذي قد غره حسن المظاهر لا يفيد المظهر كم للمظاهر من بريق زائف فاذا بحثت سالت اين المخبر يا أيها المغرور في دنيا الهوى لا يعجبنك من بها المنظر هي للزوال ولم يطول بقاؤها ولسوف تندم فهي لا تتعمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوبة أفضل مقامات السالكين لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم عن أبي موسى العشعري رضي الله عنه قال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 أخي لا بد من وقفة مع النفس وحسابها على ما لا بد من الندم والرجوع إلى الله أخي لا تكن أثير دنيا وعبد هواك لا تكن موطنا للخطايا ومستودعا للرزايا اذكر ما قدمت يداك وكن خائفا من سيدك ومولاك فإذا أسأت فأحسن وإذا أذنبت فاستغفر قاوم هواك واستعل على نزوات الشيطان وانطلق من قيود الخطايا والآثام إلى رحمة الله الذي قد كتب على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم الحبيب. يا من عصى الله إلى متى هذه الغفلة إلى متى هذا الإعراض عن الله ألم يأني لك يا أخي أن تصحو من غفلتك ألم يأني لهذا القلب القاسي أن يلين ويخشع لرب العالمين ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أعلنها أخي توبة صادقة وكن شجاعا وكن حقا عبدا لله تعالى ألم يأني لك يا أخي أن تسير في قافلة التائبين ألا تريد الجنة يا أخي ألا تريد النظر إلى وجه ربك الكريم ألا تريد أن تصافح نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وتجارس الأنبياء والصحابة في الجنة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ألا تريد النعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وبين أنهار الماء واللبن والخمر والعسل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 ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم أخي لن تندم على التوبة أبدا إنك سوف تسعد بإذن الله في الدنيا والآخرة سعادة لا شقاء بعدها يوم يقوم الناس لرب العالمين يومئذ تعرضون فالكل مكشوف مكشوف الجسد مكشوف النفس مكشوف الضمير مكشوف العمل مكشوف المصير وتسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار وتتعر النفوس وتبرز العيوب بروز الشهود ويتجرد الإنسان من حذره ومن مكره ومن تدبيره ومن شعوره ما أقسى الفضيحة على الملأ وما أخزاها على عيون الجموع أما عين الله فكل خافية مكشوفة لها في كل آن ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور وهو مخدوع بستور الأرض فها هو ذا يشعر به كاملا وهو مجرد في يوم القيامة وكل شيء بارز في الكون كله الأرض مدكوكة مسوّا لا تحجب شيئا وراء نتوء ولا بروز والسماء تشققة واهية لا تحجب وراءها شيئا والاجسام معراه لا يسترها شيء والنفوس كذلك مكشوفة ليس من دونها ستر وليس فيها سر ألا إنه لأمر عصيب أعصب من دك الأرض والجبال وأشد من تشقق السماء وقوف الإنسان عريان الجسد والقلب عريان المشاعر والتاريخ عريان العمل ما ظهر منه وما استتر أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله من الإنس والجن والملائكة وتحت جلال الله وعرشه المرفوع على الجميع عريان من كل ساتر عريان حقا كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار أمام الحشد الزاخر بلا ستار ألا إنه لأمر أمر من كل أمر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ والأرض واختلاف في الليل والنهار لا آيات له للألباب لا آيات له للألباب الذي لا يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديين ينادي أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وأتينا ما وعدتنا على رسولك ربنا وأتينا ما وعدتنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عباد حسن الثواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري تحت هالأنهار خالدين فيها خالدين فيها لجلم من عيد الله وما عيد الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله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 وختاما نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة إن شاء الله تعالى مع تحيات إخوانكم في مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض هاتف 404-38-63 فاكس 404-120 1